تَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَن الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمْ أَرْحَامٌ أَمْ شَيَءٌ إِن نَّبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 يَسْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ ضَلَالًا غَيْرَ هَادٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا تكون ميتة او دمنا مشحوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهلل غير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فانه ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي قفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورها او الحوايا او الحوايا او ما اختنق عضبه ذَر كَذَٰلِكَ نُنَبِّئُ بِالْغَاوِينَ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ